بوك تو تشاطن ستة وخمسون ستة وخمسون قنبهتي المشاعر الأحاسيس المشاعر الأحاسيس وجود رغبة وجود رغبه. عمدير إتشا آتشي. لدينا الرغبه. لدينا الرغبه. ليس لدينا رغبه. ليس لدينا رغبه. الاحساس بالخوف. الاحساس بالخوف. আমার ভয় أشعر بالخوف أشعر بالخوف لا أشعر بالخوف لا أشعر بالخوف সময় توفر الوقت توفر الوقت তার কাছে لديه وقت لديه وقت تارকাছে কোন সময় ليس لديه وقت ليس لديه وقت বিরক্ত <تصفيق> الشعور بالملل الشعور بالملل شيء বিরক্ত হয়ে تشعر بالملل هي تشعر بالملل شه برقته جائني هي لا تشعر بالملل هي لا تشعر بالملل خده الشعور بالجوع الشعور بالجوع تم ادركي خده پیچه؟ هل انتم جوعة؟ هل انتم جوعى تمادر <تصفيق> كي هل انتم غير جوعى هل انتم غير جوعى تستا <تشتبع> الشعور بالعطش الشعور بالعطش تعادر <تصفيق> تستا هم عطشى هم عطشى تا هم غير عطشى